السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام لرسول الدين الذي امن به المجتبى وتمم ان المصطفى تاع على صحبته الكرم وآل بيته العظام المستنين الشرفاء واخوتي الكرام نحن على موعد مفضل من مع ختام التفسير بختام هذه السوره سوره التوبه كان الله جل في علاه لفت انتباهنا جميعا الى إلى ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينتهي من الصلاة في استغفر الله ينتهي من أي عبادة كان يستغفر الله ثلاث علا لأن دقة النظر في هذا باب أن ينظر المرء إلى ما استحق الله ثلاث علا من السعد في تحقيق قضية الكون الكبرى ومن تحقيق الآبادة أو العودية التي خلق الله الخلق دميعا لاجلها او ما خلق الجن والإنس إلا إلا يعوده مهما سعى المرء ومهما أتى بالحسنات تلو الحسنات مهما فرض أو أفرض نفسه للطاعة لا لغيرها للسعي إلى مرضات الله لا لغيره لا يصل أبدا إلى ما استحقه الله جلاله من أبدا وما قدر الله الحق قدره فلذلك حتى في الصلاة التي كانت جمعية قلب مسلم فيها وكان يقول أرحنا بها بلاد وكان يقول وقر وجعلت قرة عيني في الصلاة مع ذلك كان النبي إذا انتهى من الصلاة والقضاها يقول أستغفر الله, استغفر الله مهما تدبرت مهما أتقنت مهما أخلصت مهما صدقت لم تبلغ ولم تصل إلى ما يستحقه الله من عبادة ومن, ومن طاعة ومن, ومن ذلة لله جل فعلا رغم أنف الإنسان لربه ذل له لأنه لا عز له إلا إلا بذلك لذلك كأن الله لفت انتباهنا جميعا على أننا وإن قد جرنا الله توفيقا وإحسانا ورحمة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة إلى ختام القرآن تسيرا بختام هذه السورة العظيمة سورة التوبة وسنرى فيها أيضا في الختام فضل العلم وفضل أهل. العلم فنترك إخواننا الأفاضل الأستاذ محمد حجر في <تصفيق> المرض جدا والاستاذ نصير وهو بقى هنا يمتعنا بقراءه عشان يكون هو رجل صراحه توفيق من الله كان كلام مع محمد ياتي يقرا والشيخ نصير تنازع معه الشيخ محمد قال له لا وهو اشتد عليه لما لكنه كان أضمر في نفسه هي سبحان الله حتى صح مسلم ختمه الشيخ نصير هذه مساله متنازع فيها جدا لكن هو ده الله و ايما شاء نريد ما اتفضل اتفضل ده بتكلم الان اتكلم في النهايه هو ده هنا ولا ده لا والله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كامل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم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 ازلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون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 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ صرف اللَّهُ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم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 <عميزي> الله أحسن الله عليك فتح الله عليك يعني زينا رضي الشيخ مصير الختمة بقراءته والله قد أحسن إليه نعم <تصفيق> الحمد لله شكرا جعل الله ذلك في موزين حسنات قول تعالى وما كان المؤمنون لهمسروا كافة فلولا نفر من كل فقة منهم طائفة لأتفقوا في الدين احتج به العلماء على أن الجهاد ليس فرض عين وهذا الصحيح بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ولا ينبغي خروج جميع المسلمين للغزو ستتعطل المصالح ولذلك فإن الشر ينظر بعينين جميلتين ينظر بعينين جميلتين فترى بأنه بأن بيّن الله بالفعلاء أن طائفة إذا خرجت للجهاد والغزو ولنصرة الدين لابد من طائفة تبقى تتفقى في الدين وما عليها إلا أن تنصح لدين الله جل فعلا وما كان مننا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هذه الطائفة هي أخص الطواف فالنصر هنا نصرتان نصرة بالسنان ونصرة باللسان والآن في عصرنا هذا نصرة اللسان أعظم بكثير من نصرة السنان لا سئا ما أن نصرة السنان لها ضابط شرعية لابد أن تتوفر حتى تكون على وفق ما جاء به الشرع وفيه نصرة الدين حقا فالمجاهدون في غزواتهم هم ينصرون الله ورسوله هم يرفعون راية الإسلام فوق راية الكفار فلابد لطائفة أن تتفقه وأن تعلم الناس ما جاهلت من أمر, من أمر دينها فقول الله فلولا نفر من كل فقات منهم طائفة ليتفقه في الدين هذه أيضا يعني العلم فرض كفايه وليس فرض عين لكن لا بد ان نفهم شيئا مهما جدا في فروض الكفايات فروض الكفايات من انتلبس بها صار فرض عين يعني كان الفرض فرض كفايه وفرض الكفايه الفرق بينه وبين فرض العين ان فروض الاعيان المراد بها عين المكلف فيسقط الحكم على كل مكلف وفروض الكفاهه المراد بها عين الفاعل للمكلف بغض النظر عن المكلف فعله زيد أو عبيد أو عميس المهم أن يقوم كتغسيل الميت وغيرها من فروض كفاة أو صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط عن, عن الآخرين فأيضا العلم فرض كفاة وليس فرض عيد لكن من تلبس به واجب عليه أن يستمر الإشكال كل الإشكال أن الإخوة تأخذ طلب العلم هواية وعندهم أماني ويتقاعص ويأتي طارة ويغيب طارة ينام طارة ويقوم طارة ولا يدري المسكين أنه لما أدخل نفسه في الدائرة وسار في الطريق صار ملزما أمام الله جل في أولاه بأن يكون على هذا الطريق ويكون على على الجد وإلا لا يمكن أن نقول بأنه الأمر مشاع وله أن يطلب وله أن لا يطلب وليس الجميع سيتخرجون علماء نعم لكن من, من صار على الطريق صار متلبسا بأمر من الفروض عليهم وهي من فروض الأعيام بالنسبة له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه لا سيما أن في الأمة إعواز لا سيما وأن في الأمة الإعواز والحاجة في ذلك فهو فرض كفاءة نعم لكن من سلك طريقه صار فرض عين عليه قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ما قال ليتعلمه قال ليتفقه في الدين وإذ إن الفقه أخص من العلم ولذلك لما δعى النبي صلى الله عليه وسلم للعباس للعبد الله بن عباس ويعانقه قال الله لهم فقهه في الدين وعللبه التأويل الله لهم فقهه في الدين وعللبه في التأويل والفقه أخص من العلم الفقه هو دقة الفهم خاصه من العلم العلم قد يكون حملا فيسمى عالما وقد يكون نقلا فيسمى عالما لكن الفقه هو من هو هو من من نصب نظره اشتغادا لاستنباط الاحكام وقياس النظير بالنظير واسقاط الحكم على الواقع امام الجميع حتى يعلم الناس ان هؤلاء هم خاصه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن قال كثير والمفهوم هنا ما يعلمهن إلا, إلا القليل لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالاستنباط ليس لأي أحد وهذا بفضل الله يجعله الله للفعل استفاء لبعض العلماء ولأن العالم قد يحمل ويحوي وينقل وفارق بعيد شاسع وفارق واسع بين القماش وبين النقاش فارق بينهما قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها ربحام الفقه ليس بفقية هو عالمه الآن عالم بالنقل عالم بما حمل المهم أنه يعلم قدر ما يحمل حتى لا ينزل تحت قاعدة الزمن في قول الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يعلم الذهب الذي على ظهري وكما قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركبه فالحاصل هنا قال ليتفقه في الدين لإلا لا ليثبت أن الفقه في الدين هو خاص لهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس للوحي الذي يأتيهم قسمهم إلى أراضي ثلاثة أرض أرض لا, أرض أرض لا تصلح لشيء لا تحمل لا, تح لا تحمل الماء ولا تنبت الكلأ والزرع هذه الأرض هي أرض النفاق أو أرض الكفر أو, أو أرض الجحود أو قل أرض العامة الذين لا يفقهونها فضل العلم هؤلاء تأتيهم المياه العلم يعني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه فلا هو يحفظ الماء لغيره فيستفيد منه شربا وأن يرعى ولا هو أصالة يكون صالحا إلى أن ينبت خيرا للناس شوف الفرق هنا في الاثنين حوال الماء وأبقاها الأرض القعان حوال الماء وأبقاها فيه خيز الخير فيه أن ان العطشى يشربون منه ايضا الذي اراد الراعي ياتي يرد هذا الماء ان اراد تبردا اتى هذا الماء ان اراد عباده اتى هذا الماء فكان كانت التجميع للماء والحفاظ عليه ايضا فيه نفع للغير كثيرا رغم انه قد لا ينتفع هو بذلك قد لا يعقله الافقم لا افقه لا انتفع به انتفع أن تم غير غير ان ان ينقله للناس وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مميّن بمسألة العلم النافع وهو الذي يعمل به صاحبه ويعلمه الناس أو يعلمه للناس ولا يتركه نفاقاً أو رياءاً يتركه لأنه ضعيف الهمة أو ليس ليس متقناً في فقه المسألة حتى يستطيع أن يطبقها عملا. الثالث والركن الثالث الذي ترتكز عليه الأمة بأسره هذا الركن الذي اعتند به الشريعة جيدا. وقيمت بيتات المال من أجل, من أجل إظهاره أو إقامة أهله وأيضا صار فرد عين على الأمة بأسرها أن تعتني به وأن تظيره في الأمة لا بد وجوبا أن تكون في الأمة أو يكون في الأمة هذه الطائفة التي عناها النبي السلام أصالة بمسألة الفقه في الدين لما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين قال والأرض الثالثة الأرض التي تشرب الماء وتنبت الزرع والكلام وهذا هو العالم الرباني الحق وكما قال علماؤنا هذا يكون يكون في السماء حبرا هو الذي يتعلم الان فيتقنه فيتعبد به ثم ينشره بين الناس ولذلك جاء السياق مفسرا في هذا الباب قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقاوا في الدين إيش اللي بعدها القراءة إيش اللي بعدها ولينذروا قومهم إذا, رجع إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم أي نشر هذا الفقه الذي تفقه بتعليم الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أصحاب الأعذار الذين يتخلفون عن الغزو قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لهم العذر عند الله للفعلاء لكن اشترطوا شرطا قال إذا نصحوا لله ورسوله إذا ناصحه لله لأنه يبد يكون في النفع المتعدد الجهاد نفع متعدي ومن أعظم أنواع النفع المتعدد ذروة سلام الإسلام لأنه يحظظ على بيضة المسلمين يحظظ على الثغور العلم أقوى من ذلك زي كان أدين الله بتحسين هذا الحديث مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فلقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم, لعلهم يحذروا هنا لعل قد تكون عاقبة وقد تكون تعليلية في هذا, في هذا الباب وفي الحالتين أنه لا بد من أداء ما تحمله أهل العلم من أجل رفع الجهل عن, عن الناس قال بعض العلماء والبون الشاسع والفرق الواسع بين السيل الذي جاء على أرض فاحتفظت بالماء دون أن يدري أحد أن, أن بها ماء فهو بالضبط كالعالم الذي تعلم وقوقع نفسه يقول أتعبد دون أن ينشو ذلك بين الناس هذا لا نفعله في الأمة ولا خير فيه في هذا قد ينجو قد ينجو لكنه لا يمكن أن يرتقي ولأن الله يعامل العبد بما عامل, بما عامل به عباده فإن كان مخلصا صادقا بأنه يريد الخير للناس بنشر قضية الكلام الكبرى وتعبيد الناس رب لرب الناس كأن أرفع الناس منزلة عند الله جل, جل في أولاد كما أننا أحوج ما نكون لدفع أعداء الله الذين يتسلطون على أراضي المسلمين وممتلكات المسلمين وخيرات المسلمين نحن إلى, إلى دفع منهم يتسلطون على أفكار المسلمين وأرواح المسلمين وقلوب المسلمين أقوى من دفاعنا على أراضي المسلمين وممتلكات المسلمين المال يذهب ويجي القلب ان ذهب لا يجي المال يذهب ويجي القلب ان ذهب لا يجي الروح نفسها إذا خرجت لا تعود فهم اخرجوا الأرواح بإخراج الإيمان من القلوب وأخرجوا القلب وامتلكوه بتصليط الران عليه فصار قلبا مشوشا ما أراد إلا الدنيا فلا يعطي إلا لها ولا يأخذ إلا لها ولا يحب إلا لها ولا يبغض إلا لها فصار صار منافقا خالصا ولذلك الذي ذهب ولا يعود قد, قد أبعده الله جل فعله ولا زال الله جل فعله يغرس لهذه الأمة في هذا الدين غرسا يستعمله لعبادتي وأجل العبادات على الإطلاق تعبيد العباد لرب العباد بقضية الكلام الكبرى بتوحيده سبحانه وجل جل في علام فقال أن الجماعة تتفق في الدين وتحفظ الأحكام تبينها للمؤمنين ذلك يتم أمر الدين حفظ الصغور وحفظ القلوب وحفظ القلوب أهم وأعظم عند الله من حفظ الصغور وكلهما واجب قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كما قال ابن مسعود ومشينا معه مع كل التفسير أن, أن, أن الفقيه حقا عندما يسمع النداء يا أيها الذين أمنوا هناك حل من الأهمية بمكان. ألا وهو بأن, بأن, بأن الله شرفه بوسمه بالإيمان هذا أول شيء أول شيء عندما يرى الآية تقول يا, يا أيها الذين أمنوا فيقول ولي شرف أن أنزلوا تحت نداء نادى به خاصة خلقه لا العم يا أيها الذين أمنوا فشرفك من أهله وناداك أنت تشريفا وإن الله لا ينادي عبدا إلا وهو يريد أن يرحمه ولا يهلك على الله إلا, إلا هلك, هلك ويأتي بعد ذلك الأوامر التي يكون فيها أن من طبقها صار مؤمنا يعني علامات الإيمان ما سيأتيكم الآن به البيان في كتابه القرآن قال ربنا الرحمن يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينكم من الكفار اذا علامات الايمان عند الله عز وجل صدق المقات من الكفار لأنها كما قلنا نصرة الدين بيع المهج لا أننا اننا ابتدانا اول الربع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنه لذلك الصادق الأمين هو يكون مقبلا غير مدبر مشتاقا للقاء ربي حقا كما قال ابن الجموح ابن الجموح والذي نفسي بيدي بعد ما قالوا ان سلم لك الرخصه يا رجل واولادك يقولون رزق قال والذي نفسي بيدي لا اطئن بقدم بعرجتي هذه الجنه واتي الاخر ما اذكر اسمه ويقول اللهم ارزقني غدا بكافر صلب جلد يبق بطني هجيب جدا هذا ويقطع انفي او قال يجدع انفي تسألني فيما اقول فيك يا رب وكان الوصف منطبقا في ساحه في ساحه الوغى هناك رجال حق رجال جعل الله ذلك على نصر الدين الدين على ايديهم وجعل الله ذلك حفظ الكتاب وحفظ السنة على ايديهم اتحسبون أن الله على يحفظ كتابه ويحفظ سنه نبيه بدوني بدوني السنن الكونيه بالسنة الكونية الحفظ أصالة وش الفرق؟ طيب هنا سؤال بقى يطرح الآن التورات والإنجيل الله جعال قال بما عليه من كتاب الله يعني أوكل حفظ التوراة للعلماء وللأحبار وللرهبان صحيح؟ فجعل الحفظ بهؤلاء أقول قد جعل الله حفظ الكتاب وحفظ السنة بجاهبدة العلماء وقال له, وقال له افعل ما تقتلني ما استفعلون في كم وكم من الأحاديث التي هو يقول عن نفسه أنه وضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كلاما فصلا قال يعيش لها الجهبذا وكم من عالم في ترجمته قال علماء التراجم عبد خلقه الله له البخاري في ذلك البخاري رجل, رجل كأنه ما خلق إلا لذلك ولذلك البخاري عمية صغيرا وما كان يمكن أن يتوقع أن البخاري يكون البخاري أم تبكي طويلا وتدعو عمية وأم ترفع يديها وتبكي ليلة نهار فيأتيها الملك في يعني بشارة الرؤية بأن الله سيشفيه لشدة الحاح أمي ألم يرتب الله ذلك؟ ألم يجعله من السنن كونية؟ ألم يقدر ذلك قبل الخلق؟ أما قال الحسن البصري؟ والذي نفسي, بيدي والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي إن الله ما خلق آدم للجنة ما خلقه إلا الأرض لكن الله يعالى بسنة الكونية أنه إذا أراد شيئاً هيئة له أسبابه فحفظ الكتاب وحفظ السنة بالعلماء جعل الله سبب الحفظ العلماء لكنهم ما أوكل لهم الأمر طيب وش الفارق ما الأحبار استحفظوا على كتاب الله وش الفرق. الصغ بقى هذه مهمه جدا خلي بالك جدا في التفسير قدر كونه الحمد لكن أريد الفارق الدقيق انا اريد بقى المسرح هنا طالما سننتهي المسرح الدقيق في الفارق هنا هذا كلام اجمالي وصحيح جدا مصطفى ولا لا مصطفى هؤلاء فهذا كلام اجمالي يحتاج بس لعمق التفصيل بالتفسير في شيء واحد زيادة التشريف والتعظيم جيد لكن ليس كذلك نعم هذا كلام جميل أنهم ضلوا بطلالهم الشيخ أبوكل هنا شكرا للذين بالنسبة للقرآن أنه إذا... إذا ضل العلم وانحرف جاء من يذكره أو جاء غيره يذكره أما إذا الحرف من حفظ التوراق نعم قلت ان الله النبي الله سبحانه جل وعلا يحفظ التراث في بعض المدح لا استحقه هو بيقول ان في هناك من, من, من يحاول التسلط على السلفية تجاوز معهم يعني واكون سفان لا تعرف الاصول ولا تشرح الاصول فقال جعلناك حجه يعني اتكلم عن عن عن عن قليل مثلي في هذا الباب يعني في هذا الباب فانظر ليش كأي قاد سبحانه لواجه الشافعين الشيخ الله الشافعي نصر الله إمام الشافع أهل الأثر على أهل الرأي بل بينهم فجمع بينهم لما انطلق لكتب الأصول فقد نصر السلفين في زمن شرابة عنق الأشعار الأزيرة استغفر الله نصر من الأصول لكن الناس الله يقول من تحت يدي الشيخ كتيبة قد... أنت لو تدري هناك كتائب وهم يحسبون أن الزوايا ليس فيها إيش خبايا حقا سترى ما يعجبك سرك يا حويني سترى أيها الأثري ما يسرك هناك من, من صدره الله للفعلان. يعني لا يتعلم الأصول يتفقه كيف يطقن الأصول لأني أنا دائما أقول علم الأصول المحد لا فعدة فيه يعني تعرف أن فيه هناك من صدر نفسه ويدرس منطق تقوصي من صحيصه يعني رجل أدى الله الله على علم في هذا الباب أدى الله الله على علم ولذلك هم طبعا بيسبوا في ابن ثمية لأنه قال كلام شديد جدا على تعلم المنطق قد يصل بالإنسان إلى الفلسفة السفسطة التي تصب به للكفر وتأتي بهم لتسألوا كيف يطبق الأصول على الفقه ما يعرف أصلا ثمرة فعل... الأصول هو أن تراها جريا في إيش في تطبيق الفقه هذه مشكلة كبيرة جدا العلم الله على يختار له ناس طبعا سأقول لكم مزموعة الأسئلة بس أنا من هذا أقول الفرق عشان أنا كنت أردت بس يعني الدقة في هذا الباب عمتا كما قال حجر وقال استفى الله هلا وهذا والصيح أقول أما هؤلاء استحفظوا على كتاب الله ووكلهم الله لأنفسه ومن وكله الله لنفسه خزله وانتهى الأمر لذلك حرفوا الكلمة عن واضح من بعد مواضعه واشتروا به ثمنا قليلا أما هؤلاء العلماء الذين اصطفاهم الله جل فعلا استفاءا ولأن العلم الاستفاء ما وكلهم لنفسه ما وكلهم لأنفسه بل اعتنى بقلوبهم هو فلما اعتنى بهم سبحانه جل فعلا وصنعهم لنفسه قاموا قياما حقا لهذا الدين ولذلك أحدنا معين يقول اشت ذهري وأمري على هذا العلم أبي ترك لي وخلف لي ألف, ألف دينار ألف ألف دينار فأنفقتهم عن بكرة أبيهم من أجل هذا الأجل شو بانظر لما تتكلم عن شخص السلام الذين يريدون القطح فيه وهو ختمة الحفاظ وهو خاتمة المشتهدين أو أقول هو أروع خاتمة المشتهدين لما يريدون يضربون في مثل هذا الرجل لا يعرف ولا يستطيع أن يقلب الدرهم والدنار ما يعفف فق بينهما ما كان يعرف إلا غذاء الروح بكثرة الذكر وشدة الإططال في بحر العلوم وكان يراجع كل مذهب بالدنار ويخطئهم على مذاهبهم لإبقانه وتبحره أنا دائما لما سألت سؤال في الحلقة قلت كلاما يعني عرشت به على الفرق بين ابن ثامية وغيره ابن ذخير عيد مفخر المصريين الذي جمع بين مذهبين الملكية والشفعية وكان رجلا محدثا أصوليا فقيها أم لا كتاب عمضة الأحكام هذا كتاب درر درر لا أحد يستطيع أن يتفق فيه كان إملاءا ولما جلس مع ابن تيمية سكت سكت وهذا الأدب عندما يجد من هو أعلم منه قال وأنا أقول أعلم منه مع أن ابن تيمية أظهر منه طبقة ولكن ابن تيمية نفسه قال قالوا لي لم تتكلم قال يحب الكلام وأحب الاشي. الصمت عاقل أن يجد البحر الهاج أو البحر الذي لا سحل له في العلم فالحاصل هنا هؤلاء أوكرهم الله لأنفسه وهؤلاء حفظ الله قلوبهم لذلك جعلهم حفظا لكتابه أنت ترى, ترى قول الله تعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهذا من مدكر هذا من أسباب الحفظ أيضا ما من أحد أمي أو غير أمي تراه يعني يقرأ الكتاب أو يسمع الكتاب إلا ويسر عليه حفظ آيات الله جل في علاه كذلك صدر الله لعلوم القرآن أمما وخلقهم الله له فلذلك قال الله تعالى اننا نزلنا الذكر وان له لحافظون قال ولينذر قومهم اذا رجعوا الين لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غضه وعلموا ان الله مع المتقين وهنا في في على قاتل علامه الايمان قاتل الذين يلونكم من الكفار هذه فيها مقدمه اصوليه مهمه جدا وهي من القواعد أيضا الوصولية والفقهية وهي تقديم الأهم على المهم واجب وتتالي الأهميات فأنظر كيف أن الله جعل قال يا أيها الذين أمانوا قاتلوا الذين يلونكم الأقرب, الأقرب في هذا الباب حتى لا ينقض عليكم لأن خطر القريب يكون أقوى من خطر البعيد فأنظر هنا المسألة مسألة عجيبة ولذلك عندما تغض الطرف عن القريب ترى نفسك قد أوتيت من حيث لا لا تحتسب فلابد للإنسان أن يكون له فراسة قد يتقرب إليك من يزعم حبك ويزعم دفعك للدين وهو يمكر بك كيدا ومكرا والله ان شاء الله يرد كيده ومكره في نحره لكن عليك أن تنتبه والمؤمن المؤمن لا يكون خبا لكنه لا يترك مساحة للخب أن يخدعه كما قالهم الخطاب لست بالخب ولكن ولكن الخب لا يخدعني قال لست بالخب ولا الخب يخدعني وما أترك له ولذلك قال الله تعالى في المتح ومكروا ومكر الله مقابل المكر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ففيها هنا فيها قوة النظر في فهم الأولويات ثم أيضا الغذة مع والشدة مع أهل الكفر وهذه شوف الآية القرآن قاتل في في اهل البدع دخل عليا ولد معتزلي انا فهمت في البداية انه معتزلي فقال لي يا اخي انت كيف تتكلم بهذا ودين ودين السماحه دين ودين الرفق دون الدين اللين فبما رحمت من الله انت فانا هتدبر احاديث التي تضبط الشدة على اهل النفاق واهل الكفري فقال كلوا احاديث ضعيفه تخالف الكتاب قلت له ممتاز بعد بقول بقوله تعالى يا ايها يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلصري مات ما الكلام عند نعم لكن مات مرتدفا لأنه أنت لا تريد مبتدع بدعة ما و و ورددت عليه بدعته إلا وفي بدعته الإيش؟ الدليل, عليه الدليل عليه فالذي لا يلتصق بالكتاب والسنة لا يفوز الذي لا يلتصق بالكتاب والسنة لا يفوز لذلك هنا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين ألونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وهذه آية عظيمة جدا فيها أمران وأمر راقي ثالث الأمر الأول أن من علامات الإيمان قتال أهل الكفار من علامات الإيمان قتال أهل الكفران والعصيان والثانية ترتيب الأولويات من فقه المرحلة ترتيب الأولويات وتقديم الأهم مع المهم واجب الأمر الثالث مهم جدا أن المرأة إذا اعتمر بأمر الله جل فعلا استجلب معية الله فالقتال الكفار سبيل لاستجلال بمعية الله والمعية معيتان معية عامة وهذه للجميع البر والفاجر والكافر والمسلم ومعية خاصة معية التوفيق والتسديد والنصر والتأيد هذه لا تكون لأي أحد حتى أهل الإيمان لا تكون لهم معية التوفيق إلا إذا أخذوا بأسباب التوفيق, التوفيق وإلا بانوا إسرائيل لو خلوا ورب من, من موسى وهارون والله, والله ما وفقوا ولا, ولا رفع الله عنهم البلاء كان سبيل التوفيق لهم وجود موسى عندما قالوا إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وسبيل ذلك حسن الظن بالله جدا فعلا على ارتقاء اليقين في قوته وقدراته وملكه لكل شيء قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادتهم هذه إيمان هذه دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وهي حجة لمالك عندما قال بالزيادة لكن باقي الآية يرد على مالك الكلام على أن الإيمان يزيد ولا ينقص وإن كان كثير من أصحاب مالك يعارضون ذلك ويجاهدون مجاهدة ضانية لرد القول أنه لم يرد عنه والحق أنه ورد عنه ورد عنه, ورد عنه فقال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت قلنا كلما رأيت التنزيل في الكتاب تفهم منه شيئا واحدا ما هو المصيف صفة لله. هذه أهم شيء صفة العلو لله جل فعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي وإذا ما أنزلت سورة وهذه تدل على علو الله جل فعلا فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان هذا, طبعا هذا كله تشهير بمن؟ بالمنافقين هذا كله تقريع وتشهير بالمنافقين هذه الصورة الفضيحة لهم فهم يقولون أيكم زادتهم هذه إيمان وطبعا الخط الأعظم والأكبر خطرا على المسلمين خط النفاق خط النفاق ما اجترأ أهل الكفر على أهل الإيمان إلا بالمنافقين ما تهدمت حسون الإسلام إلا بالمنافقين ما أعملت النكاية في أهل الإسلام وفي الخلافة إلا بالمنافقين أقربها القتل الذريع الذي كان من التطر على, على, على أهل الإيمان في في العراق في بغداد بمن المكسر في شيء ها؟ من العقمي من العقمي, العقمي. الرافيد الخبيث لن تجد تملكا ولا تمكنا من أهل الإسلام إلا بأهل النفاق لم تجد إسقاطا لراية الإسلام ورفع لراية الكفار إلا, إلا من المنافقين الآن الصوت كيف عندكم في المكسرر؟ الصوت كيف؟ قل ليوني بعلم لو سمحتم الصوت, الصوت كيف اذا ام مقاطع هو ده منقطع تماما يقول وانت كذلك نسال الله ان يجعلنا في جنته في جنات النعيم في مقاعد صدق عند ملك مقتدر امين امين الان كيف الصوت الان كيف الصوت في في عادة الصوت لا لا يقولون عاد عادة الصوت جميع قالوا عاد ولله الحمد منه المنافقون عندما تنزل السورة يقول بعضهم لبعض سخرية وتهكما واستهزاء من منكم ازداد ايمانا بهذه السورة ولماذا يعني كل هذا التخويف والوعيد والشدة من النبي لأصحابه أما المؤمنون فالحق يقولون زادتهم إيمانا يقول الذين آمنوا زادتهم إيمانا هم يستبشرون زادتهم إيمانا فوق إيمانهم وأدي فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة بزيادة الإيمان والنقصان فازدادوا إيمانا فوق إيمان مزيئة أنت مغربية محسن حيهالا بك أو بالمغرب جميعا قال فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون دلالة على أن الإيمان يزيد يزيد وينقص وزيادته بسماع القرآن ومصاحبة القرآن قال ربنا العلم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا ولا يزداد الإيمان في القلب إلا وتجد ينضح على الجوارح ولابد ملازمة ليست بعدها ملازمة فقال هنا فأما الذين أمنوا فزددتهم إيمان إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قربهم مرض كالمنافقين فزددتهم رجسا إلى رجسهم سلاحظوا حديث فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهذه الآية هي الرد على الإمام مالك في مسألة أن القرآن ليس فيه النقصان ما فيه إلا الزيادة قال زادتهم رجسا إلى رجسهم زيادة الرجس نقص الإيمان نقص الإيمان فالمنافقون الذين في قلوبهم الشك والريب فزادتهم نفاقا إلى نفاقهم واستزاء إلى استهزائهم وسخريات إلى سخرياتهم وكفرا فوق كفرهم فازدادوا رجسا وضلالا وكفرا ونفاقا وماتوا على الكفر وختم على قلوبهم نعوذ بالله من النفاق قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نستفيد من هذه الآية فائدة مسلكية تطبيقية في الواقع الذي نعيشه ما هي؟ المفروض هم؟ هم تطون الهات والنظر هم تطون الهات نعم هذا صحيح هailable now هذه الوسيلة اللي ما أريد ه скорzeugت هم تطون الهات والوضوح من أعلى الأمنون فهم juga اه ما دي بقا وسيلة لما نريده عشان ننتهل الان الوقت وجزاك الله خيار لا لا ولأن, ولأن هذه علامة من علامات المنافقين إن شاء الله جاء قال إيش ولو نشاء لأرينا كهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم فلهم علامات فمن أعظم العلامات كلما ازددت لهم بيانة ازددوا إيش كفرا على كفرهم ونفاقا على نفاقهم فأن تجربهم عند القرآن فمن علاماتهم أن تجربهم عند القرآن وأن عند السنة تجربة عملية ستعلم أيضا ما ما في داخلهم في هذا الباب قال أولا يرون سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون أي أولا يرى هؤلاء المنافقون أن نبتليهم ونكشف أستارهم ونظهر أحقادهم وأمخاذيهم في كل عام مرة أو مرتين ونبين أعيانهم تأرى ونبين يعني جماعتهم طارة ثم لا يرجعون عن النفاق وعن الحقد والحسد على الأهل الإسلام ولا عن الغي فقال ثم لا يتوبون ولهم يذكرون الجواب لأن الله استدرجهم من حيث, من حيث لا يعلمون فجعل الأغلاف والأقفال على القلوب فطمس البصائر والبصيرة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا ثم انصرفوا صرف الله صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهم يعني إذا نازلت الصورة وفيها ما فيها من العالمات التي تبين صفات المنافقين وهم في المجلس ضجوا وشمأزوا ونظر بعضهم إلى بعض قالوا هل يراكم من أحد؟ هيا ننصرف فقاموا فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هنا البديع في المشاكلة صرف الله قلوبهم لما انصرفوا عن مجلس العلم صرف الله قلوبهم هذه أيضا تؤذن بخراب وأنا قلت كثيرا لإخوتي والأخوات الفضليات يحسبون أنني لما أقول أنت تغيبت أنت لم تأتي أن هذه المسألة لكثرة العدد أو للعدد الذي سأحدث من هذا؟ العدد في اللهم كما أقولون في هذا الباب العالم حقا هو الذي يقول لي وظيفة <تصفيق> لي وظيفة فوظيفتي البلاغ أبلغها للجدران للأشجار قلت, قلت قبل ذلك أن هناك طالب علم ذهب إلى مكان معين هذا مكان الكفر وأمه وهو أساسه وأسه فكان يمشي ومكان يتعقبه أحد كان يمشي وحده يحب أن يمشي فيمشي وحده فكان يقف أمام كل شجرة ويقول لها أنت عليك أن تنطقي شهادة عند الله يوم القيامة أنني أقمت التوحيد في بلاد الكفر فالحاصل أنه, إنه الذي ينظر الناس هذا رجل غر رجل غر مغفل وغفلته راقية فالمسألة لا تدور على ذلك المسألة تدور على ما سيسألك الله للفعلات كما قال النبي الله للنبي السمرة ليست عليك ولا تبحث عنها ما عليك إلا أن تبلغ ما, ما أوحيت إليك به إنما اصوب حصر وقصر انما على رسولنا شيء الان هذا الكلمه فيها شيء في في <تصفيق> <تصفيق> فيها شيء حقا في <تصفيق> لا حقا لأن هناك رجل مهذب مؤدب جدا قال حشاك من هذا قصر انا مش فاهم اكيد في شيء لا عدد يدل على فقط <تصفيق> هو هذا الصحيح على أساس أن الكثرة الكثيرة غثائية أنا هذا لا أفهمه من هذا الكلام إيه؟ هو هذا أنا, أنا, أقصد أنا أفهمه لأنني سمعت مثلا من الناس هذا المثل فالذي أفهمه أن الكثرة الكثيرة هذه لا تغني شيئا صح؟ غثائية يعني وهذا الصحيح فمن الذي يبحث عن الغثائية ويبحث عن العدد الأسألة هنا بنقول لهم المشكلة كبيرة أنه لما انصرفوا صرف الله قلوبهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر السلافة أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه أو سرع فسرع الله به وأما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه إيش الثالث قال فأعرض وإيش المشاكلة هنا فأعرض فأعرض الله عنه فهنا قال الله تعالى في الذين انصرفوا عن مجلسنا السلام صرف الله قلوبهم ليس صرفوا لهم صرفوا الوجوه فصرف الله القلوب وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تلازم الظاهر أيضا بالباطن استووا استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم فإذا لما يقول انصرفوا عن مجلس النبي صرف الله قلوبهم تمص بنام انصرف على المجلس النبي صلى الله عليه وسلم صرف الله قلوبهم ف ختم عليها صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون الباء هنا باء سببيه وهذا عجيب يعني كل من لا يفقه يصرف الله قلبه لا خطا لا لا لا لا يا دقيقه عجيبه الله بيفتح لنا في هذه الابواب شوفوا يقول هنا قال قال الله تعالى عنهم صرف الله قلوبهم والسبب والعلل انهم قوم لا يفقهون ما قال لا يعلمون فهموس ما قال لا يعلمون والفقه فوق العلم فلذلك احنا نقول الجاهل لو انصرف الجاهل ما يجلس لا لا الحكم مفهوم نعم. فالفرق بين هذا وذاك بأنها بأنها بأن هؤلاء لا يعني علمهم ليس علم إجابة كنت ممتاز هو هذا نعم. الحمد لله المهم أن الله أوقع في قلبك هذا فهم أوتوا العلم ولم يستفيدوا فلذلك الله جعل في علاقه فلذلك صرفه عنهم وصرف قلوبهم عنهم هكذا هكذا سنة الله الكونية عندما يقيم الحجج على والبرهين على المنافقين ولئن تكلموا وهو هذا هم لا يفقهون هم لا ولذلك انت ترى كثير من يحمل هذا بالضبط يشبههم باحبار اليهود يعني كالحمار يحمل ايش اثار فلذلك قال الله تعالى ذلك صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يقوم انهم قوم لا يقوم يعني ما عندهم علم إجابة والفقه هو هو إجابة العلم دقة العلم بتطبيقه ثم ختم ختاما عجيبا وهذا ختام كتابنا كتاب ربنا ختمه الله لنا فلله الحمد والمنا وما بكم من نعمة فمن الله قلت في أول الطريق قبل البدء قلت كنت في أول أموري يعني يعني اراه مستحيلا ولا اراه مستحيلا لقدره الله ولان الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدره الله شيء واحد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم هنا افراد الايات ببراق السمات والصفات لنبينا الذي أرسله رب الارض والسماوات سيدا على جميع الانبياء واتاه بكلية معجزات النبوات بابه وامي لقد جاءكم رسول من انفسكم لان الله جل وعلا قال ولو رجعناه رجعنه رجا ولو جامك ولا لبسنا عليهم ما ما يلبسون ما استطيعون ولا يتحملون 20 فبعثوا رسولا من انفسهم وهذه ايضا ايضا استجابه لدعوه من ابراهيم السلام وإذ يرفع أبريم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تتخبر مننا أنك أنت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلع منهم فقال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز وطبعا واسمه هنا بإيش بالرسالة والرسالة فوق النبوة ويرفع لمكان النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عندتم وهذه أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الله جعل قال, قال قال الله عنه فلعلك باخ نفسك إ.. إ.. إ.. إ.. إ.. إ.. إ.. إ.. ا فلعلك باخ نفسك على اثارين على اثارين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف ايضا في الاهل اخرى فلعلك باخ نفسك الا يكونوا مؤمنين فانت قاتل نفسك على ذلك ما عليك الا, إلا البلاغ عزيز عليه يشق عليه جدا ان تتعثروا واعدم هدايتكم آ.. آ.. آ.. قال عز من الله حريص و.. واذا هذه ايه من الآيات التي يستدل بها على القاعدة العامة أن رفع الحرج وأن المشقة تجلب التسير وأن الأمر إذا داق استسع قال حريص عليكم حرصه برحمته وهو أرحم عليكم من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حريص على نفعكم وهديادكم وشدة الرأفة غالبة على النبي لذلك ما ترك شريدة ولا وريدة إلا بيانها كما قال أبو موسى ما مات رسول الله ومات وما وليس من طائر يقلب جناحي في السماء إلا, إلا, الخبر. إلا أتان منه بالخبر أو, أو أتان منه بعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما من شيء يقربكم إلى الله أو إلى الجنة إلا ودللتكم عليه وما من شيء يبعدكم عن النار أو يقرب النار إلا دللتكم عليه وكان هذا من مهام وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تمام البلاغ لذلك في حجه الوداع جمع الجميع ثم بعد ما جمعهم قال هل بلغت قال اللهم بلغت قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فشهد قال تعالى فانت ولوا الختام هنا بالاصليين الكتاب والسنة المتابعة والإخلاص شوف ختم بسمات بأرقى سمات للنبي صلى الله عليه وسلم بأرقى السمات وأرقى الصفات ثم ذلك بتمكين القلب من الإيمان في عصن التوكل على الرحمن فإن تولوا يا محمد وهذا خطب للأمة جميعا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو يكفيني ربي ويدفع عني ضركم ومكركم وكيدكم وشركم من كان الله معه فمن فمن عليه واعلم يا غلام أن الأمة لو اجتمعت على أن, أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يدرك بشيء لن يدرك بشيء قد كتب الله عليك قال فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو هو الذي يكفيني ما من أحد يكفيني إلا هو لأنه القوي القهار الجبار القدير المقتدر القادر سبحانه وتعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يعني قال عليه اعتمدت وتوكلت وأصل التوكل أن تنظر بعينين جميلتين عن القدر عين الشر الأغض بالسبب مع, مع جمعية الميل للقلب للرب سبحانه جل, جل في علام والذي يقوي قلب المؤمن على التوكل وحسن التوكل أنه على الحق قال تعالى للنبيه وتوكل على الله إنك على الحق فإذ كنت الحق المبين فعليك أن توكل الله وتعلم أن هذا الحق من ربك وان الله جل في علاه هو القوي القادر هو الذي يكفيك قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام وقالها اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان اسخ جمع عندما قلتها في النار قال ابراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل ما الذي حدث فقلنا يا نار, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على على إبراهيم يقول أن الجبريل قال لك حاجة وهذا من إسرائيلية قال أما لك فليس لي فليس لي بك من حاجة وطبعا هم زادوا زيادة منكرة جدا علم بحال يغني وهذا كلام باطل هذا أيضا طبقات الصفية هم الذين ينشرون ذلك طالعا دعوننا رغبة ورهبة ها ما, <تصفيق> ما هي المشكلة أنهما حتى دأب الأنبياء خلفوه يدعوننا رغبا وهذا أعظم الأسباب المنجية هو الدعاء أنه سلم ماذا فعل في بدر شدة المنشدة مع, مع حسن التوكل وهو يقول له أبشر جبريل بعناني فرسي ويدعو الله جل في ويلح على ربه جل, جل في علاء أمامه لكنه الصحيح أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل فالله عقل قال لنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال أصحاب محمد إنما قال لهم الناس إن الناس جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل شوفوا الفئة التعقبية أيضا فانقلبوا بنعمة من الله يفض لم يمسسهم سوء وهو رب العرش العظيم ذكر العرش والعرش من أعظم مخلوقات الله جل في علاء شوف الله جل على أن النبي يصف العرش يقول السماوات بما رميها الشاسعة السبع والأراضين بما حوت السبع كإبرة في فلات بالنسبة لإيش مش بالنسبة للعرش والكرسي هكذا بالنسبة لإيش للعرش زيك بن عباس يقول يقول والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر عظمته الا, إلا الله سبحان رب العظيم وهذا بقدوم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ولذلك العلماء يقولون اعظم خلق الله هو العرش واذا قال الله تعالى رب العرش عظيم العظيم, العظيم ما تعود على الرب سعد بن اللي هو سيد الانصار لما تعود على, على, على الرب أو تعود على العرش ويعائد على العرش رب العرش العظيم فهي وصف وصف العرش الله جل, جل في علاه والإيمان به رد على الأشعر في الرد عليهم لأنهم لا يؤمنون لا بعرش ولا يؤمنون بإيش بعلو على, على العرش ويرون ذلك من المجازات والتأويلات بهذا يكون ختم الله لنا بالتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يعلم الله ما في القرب فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيد. هو فلله الحمد مننا من أعظم الفوائد هنا رحمة النبي بالأمة باسرها هو ارحم الامه بالامه حسن التوكل من حسن الإيمان طوق النجاة لهذه الأمة بعد نبيها حملة علمه والوكيل ينزل منزلة الأصيل ليتفقه في الدين وينذل قومهم إذا رجعوا إليهم بأنه ختم الله لنا القرآن الكريم تفسيرا وأكرمنا به وكان الأمر سيكون ليلا سحرا لكن أرجعنا ذلك حتى نسعى إخواننا الأفاضل يسعدون معنا لأن الإيمان حقا تراه في أعين الآخرين قال النبي الأمين لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسي وهؤلاء الناس أحب إلي من نفسي لآل منصورة تجان فوق رأسي ورب هذا الذي أعتقده أنني أعيش خادما لهم وهم, وهم شرف لي وأكرم بهم وهم تجان رأسي الان جاء دور, دور حجر يتكلم ولان هذه اه نعم الذي سأسجد الآن معك وهو اتي فلله الحمد والمنه قد ختم الله لنا دروس التفسير ولله الحمد والمنه اتم الله علينا نعمه فلله الحمد والمنه قد ختم الله لنا تفسير القرآن وهذا التالي وهذا جاء ختاما تاليا لكتاب المهذب قد ختم الله لنا وانا ان شاء الله عازم على ان اول يوم العيد وسنصوره ستكون الوليمه ان لهذا يعني الاخوه جميعا اذا صلوا بقى ممكن يصلوا شوف اذا صلوا العيد ما صلوش العيد ويكون اليوم هذا هو هو الوليمه لختام الشهر طيب اسجدوا تعالوا